وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ شَيْءٍ وَلَكِنَّ انَّ نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ قد خفر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوسينك فإلينا مرجعهم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 তিল হু দিহল তুজৌল কুমতব হক কুন্দী وَمَا